أينانهم فإنهم غير ملومين فمن يتغاورا ذلك فأولائك إنهم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولا يرثون الفردوسهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قراركين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 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يَا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أ تتقون فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكه ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين انه إلا رجل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 ثين الثين وأهلك إلا من سبق وأهلك إلا مَن سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنتم ومن معك على الفلك فقل الحمد لله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 شَأَنًا مِنْ بَعْدِهِم قَرْنًا آخَرِينَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِم رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ۚ أَن يُعْبُدَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّن إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ وَكَذَبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنْ مَا تَأْكُلُونَ يَأْكُلُ مِنْ تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِنْ مَا تَشْرَبُونَ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 فعذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا اخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم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 وجعلنا ابن مريم وأمه آيتهم وأويناهما إلى رب ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون وَإِنَّ هذه أُمَّتُكُمْ أمة واحدة وَأَنَا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غموتهم حتى حين أيحسبون أن ما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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا أَفَلَمْ أفلم يدبروا القول أم جاهنا لم يأت آباءهم أم جاه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 للاخره عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم لا لجوا في طغيانهم يعمون ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى اذا فتحنا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 أفلا تعقلون بل قالوا مثلما قال الأولون قالوا أئذى متنا وكنا ترابا وعظاما وعظاما إن لم لقد وعدينا نحن وأبائنا هذا من قبل إن هذا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 ومن ورائهم وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ يبعثون يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا بينهم يومئذ بَيْنَهُمْ يتساءلون وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثقلت مَوَازِينُهُ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون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 117. فاريق من عبادي يقولون ربنا آمنا, ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين 118. سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أفحسبتم أَنَّمَا خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا ترجعون فتعال الله الملك الحق لا إله إِلَّا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما فإن ما حسابه عند إنه لا يفلح الكافرون رب اغفر وارحم وأنت خير